بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ونشرع اليوم بإذن الله في طراءة تفسير سورة الأنفال قال سورة الأنفال مدنية بدريه وآيها خمسة وسبعون آية وحروفها خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا وكلمها ألف ومئتان وإحدى وثلاثون كلمة يعني في قوله مدنية بدري يعني هذا في المكان يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولقوا العدو افترق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق فرقة أقامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش الذي صنع له وحمته وآنسته وفرقة أحاطت بعسكر العدو لما انكشفوا وفرقة اتبعوا العدو فقتلوا وأسروا وكانت الواقعة صبيحة الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة الشريفة وتقدم ملخص القصة في سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى ولا قدن الله ببدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرض الناس قبل ذلك وقال من قتل قتيلا أو أسر أسيرا فله كذا فسارع الشبان وبقي الشيوخ عند الرايات فلما انجلت الحروب والجمع الناس رأت كل فرقة الفضل لنفسها وقالت نحن أولى بالمغانم وساءت أخلاقهم في ذلك فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال الغنائم، واحدها نفل بتحريك الفاء، وهو الزيادة، لأنها عطية من الله عز وجل لهذه الأمة. قل الأمفال لله والرسول، قال أمرها له، فيقسمها الرسول على ما يأمره الله به، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، على ما جاء فيه القسمة في القسمة، فآتوا علموا أنما غنيتم من شيء بعد ذلك. في السورة طيب سؤال كده تنشيطي قبل أن نكمل هذه الآية قيل فيها انها منسوخة قل الأنفال لله والرسول هذا التفسير الذي يذكره هل يستقيم على القول هذا التفسير الذي ذكره هنا قل أنفر لله والرسول يرتجون أنفر الرسول قال يقسمها على ما أمره الله به وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء بالجواب هذا التفسير لا على نسخ الآية هذا التفسير لا على النسخ يعني قل الأنفر لله والرسول كون الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم أي أنه يأمر فيها بأمر الله هو الذي يقسمها كما يأمره الله فهنا الجمع بينها وبين آية وعلموا أن ما غنمتم واضح يعني غير من يقول كل الأنفال الله والرسول أن الله حكم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نسخت بالقسمة طيب وطبعا سؤالي يعني سؤالي على النسخ على ال الأصولي لا على التوسع فيه كما عند المتقدمين قال واختلفوا فيما إذا قال الإمام من فعل كذا فله كذا ومن جاء بكذا فله كذا فقال أبو حنيفة يجوز يجوز ذلك قبل إحراز الغريمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها لما فيه من التحريض على القتال واستدل بما قال عليه السلام يوم بدر وأما بعد الإحراز ينفل من الخمس وقال مالك يكره لألا يشوب قصد المجاهدين إرادة الدنيا فإن, فإن شرطه كان من الخمس لا من أصل الغنيمة وقال الشفعي يجوز ويكون من المصالح المرصدة ببيت المال وقال أحمد يجوز ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس فاتقوا الله قال ولا تختلفوا بسبب حطام الدنيا وأصلحوا ذات بينكم الحالة التي بينكم بترك الاختلاف وأطيعوا الله ورسوله فيه إن كنتم مؤمنين كاملي الإيمان إنما المؤمنون الكامل الإيمان وإنما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم استعظاما له لله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا يقينا وتصديقا وعلى ربهم يتوكلون يفوضون أمرهم إليه الذين يقيمون الصلاة يتمونها سجودا وركوعا وقياما ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون أولئك هم المؤمنون حقا يقينا لا شك في إيمانهم لهم درجات عند ربهم منازل وشرف في الجنة ومغفره لذنوبهم ورزق كريم حسن أعد لهم في الجنة كما أخرجك ربك أي كما أمرك بالخروج من بيتك أي من المدينة إلى بدر إخراجا بالحق بالوحي خبر مبتدأه محذوف الخبر قوله كما أخرجك ربك قال مبتدأه, مبتدأه محذوف تقديره هذه الحال في كراهتهم إياها كحال إخراجك للحرب على كراهتهم له وإن فريقا من المؤمنين الكارهون أي اخرجك في حال كراهتهم وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام مع أبي سفيان ومعها أربعون راكبا فأعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بها فأعلم أصحابه فسره وأحب الخروج إليها لكثرة المال وقلة الرجال فأعلمت قريش بذلك فخرج أبو جهل ومعه مقاتلة مكة ذابا عنها وهم النفير فعلم أبو سفيان ذلك فأخذ بها أي بالعير طريق الساحل فنجت فقيل لأبي جهل ارجع بالناس فقد نجت العير فأبى وسار بمن معه إلى بدر فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه في لقاء العير أو النفير فقال أبو بكر فأحسن وقال عمر فأحسن وقال المقداد بن عمرو امضي بنا يا رسول الله فنحن معك والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون فالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينه الحبشه لجالدنا معك من دونه من لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فدعا له صلى الله عليه وسلم ثم قال اشيروا علي يريد الأنصار فقال سعد بن معاذ لك انك تريدنا يا رسول الله فقال أجل فقال امضي يا رسول الله لما اردت والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطمه معك ما تخلف منا واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا وإن صبر في الحرب صدق في اللقاء فسر صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال سيروا على اسم الله فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أن الآن أنظروا إلى مصارعي القوم قوله يجادلونك في الحق وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجنا إلا للعير هل لا قلت لنا فنستعد للقتال بعدما تبين لهم أنهم ينصرون بإعلام الله ورسوله، كأنما يساقون إلى الموت أي حين يدعون إلى القتال وهم ينظرون يشاهدون أسبابه. وقيل هؤلاء المشككون جادلوه في الحق، كأنما يساقون إلى الموت حين يدعو حين يدعون إلى الإسلام لكراهتهم إياه. يعني يذكر قولا آخر في فاعي يجادلونه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يقول وإذ يعدكم الله أي وذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العيرة أو النفير أنها لكم أي إحداهما وتودون أن غير ذات الشوكة يعني العير التي ليس فيها قتال والشوكة شدة البأس تكون لكم وكان أبو سفيان مع العير وأبو جهل مع النفير قرأ أبو عمر الشوكة تكون بإضغام التاء في التاء ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلماته بأمره إياكم بالقتال ويقطع دابر الكافرين أي إنما تودون لقاء العير والله يود لقاء النفير ليعز الإسلام ويستأصي الكفار بالهلاك ليحق الحق ليثبت الإسلام ويبطل الباطلة يمحق الكفر ولو كره المجيمون المشكون إذ إل تستغيثون أيذكر أي إذ تستغيثون ربكم وثغاثتهم أنهم لما علموا ألا محيص من القتال أخذوا يقولون أي رب انصرنا على عدوك أغفنا يا غياث المستغفين وعن عمر رضي الله عنه قال لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر دخل العريش هو وأبو بكر واستقبل القبلة ومد يديه يدعو اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض زال كذلك حتى سقط رداؤه عن منكبيه فاخذه أبو بكر فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدك ربك فانه سينجز لك ما وعدك فاستجاب لكم أني أي باني ممدكم معينكم بألف من الملائكة مردفين قرى نافع وأبو جعفر ويعقوب مردفين بفتح الدالي أي أرضف الله المسلمين وجاء بهم مددة وقرأ الواقون بكسر الدالي أي متتابعين بعضهم في إثر بعض وروي أنه نزل جبريل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صورة الرجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم وعلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب فقال ابن عباس كانت فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيد ويوم حنين عمائم حمر ولم تقتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون فيما سواه عددا ومددا وتقدم في سورة إلي عمران أن جبريل كان يوم بدر بعمامة صفراء على مثال عمامة الزبير بن العوام قول تعالى وما جعله الله إلا بشرة قل وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة هذا الضمير الهاء إلا بشرة أي بشارة لكم بالنصر وليطمئن به قلوبكم فازول ما بهم الجل ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم قال وإن داد الملائكة وكسرة العدد لا تأثير لها فلا تحسب النصر منها وفي هنا ألف ساقطة إذ قرأ بن كاثير وأبو عمر يغشاكم بفتح الياء فعلا النعاس فاعله المفترض كلام يكون متصرا قرأ بن كاثير وأبو عمر يغشاكم بفتح الياء فعلا النعاس والنعاس يضبطها بالرفع فاعله يغشاكم النعاس يقول وقرأ نافع وأبو جعفر يغشيكم بضم الياء وكسر الشين خفيفة أنه نصب وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الشين مشددا وأنه نصب وهو مفعول والفاعل مضمر يرجع إلى الله الفاعل مضمر يرجع إلى الله في يغشيكم ويغشيكم أمنة قال أمنا منه أي من الله قال عبدالله بن مسعود أن عاسوا في الحرب أمنتم من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال من الأحداث والجنابة وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ في الأقدام وسبقهم المشكون إلى ماء بدر وأصبح المسلمون وقد أجنب بعضهم وأحدث بعضهم وعطشوا فوسوس إليهم الشيطان وقال لو كنتم على الحق ما كنتم كذا والمشيكون على ماء بدر فجاء المطر فرتوهم وركابهم وتطهروا من الأحداث ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته وسمى الوسوسة رجزا لأنه ساب الرجز وهو العذاب وليربط على قلوبكم أن يشد عليها بالصبر واليقين ويثبت به أي بالماء الأقدام لألا تسوخ في الرمل فإنه لبد الأرض إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المؤمنين أني معكم بالعون والنصر تثبت الذين آمنوا بقتالكم معهم وبشارتكم لهم بالنصر فكان الملك يمشي بين الصفين في صورة الرجل يقول للمؤمنين أبشروا بالنصر فإن الله ناصركم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف من أوليائي قرى أبو جعفر بن عامر والكسائي ويعقوب الرعب بضم العين والباقون بالإسكان فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس لأن فوق الأعناق أي فاضربوا الرؤوس واضربوا منهم كل بنان قال هي المفاصل والأطراف قال ابن الأنباري ما كانت الملائكة تعلم كيف تقتل الآدميين فعلمه الله تعالى فلما التقى الصفان انهزم المشركون وقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون منهم العباس رضي الله عنهم ذلك قال مفتدأ وخبره بأنهم شاقوا الله ورسوله اي جادلوه وجانبوا دينه والكاف في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كف ذلك أي ذلك العذاب الواقع بهم بسبب مشاقتهم الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله قال والمشاقة المخالفة فإن الله شديد العقاب قال وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعدما حاق بهم في الدنيا ذلكم قال خطاب للكفار على سبيل الالتفات أي ذلكم العقاب فذوقوه قال عاجلا وأن للكافرين أي وعلموا أن للكافرين أجلا في المعادي عذاب النار قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء فناداهم العباس وهو أسير في وثاقه لا يصلح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين فقد أعطاك ما وعدت فكره بعضهم قوله هذا في السنن هذا الحديث نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا قال والتزاحف تقارب القوم إلى القوم في القتال البطء والمعنى إذا لقيتم الكافرين وهم في غاية الكسرة. فلا تولوهم الأذبار أي لا تولوهم ظهوركم منهزمين <تصفيق> ومن يولهم يومئذ دبوره قال ظهره إلا متحرفا لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزا إلى فئة قال ضما إلى جماعة يريدون العودة إلى القتال أي من هزم إلا على هذه النية اللي هو التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة فقد باءها رجع بغضب من الله، ومأواه أي مقامه جهنم، وبئس المصير أي يقول هذا إذا لم يزد العدو على الضعف، لقولي الآن خفف الله عنكم الآية وستأتي. قالوا اختلفوا في حكم الآية، وما يولني يومئذ دبوره، فقال قوم هو خاص بأهل بدر، واحتجوا بقوله يومئذ. قالوا وهو إشارة إلى يوم بدر وأنه نسخ حكم الآية بآية مكتوب هنا الضعيف إيه رأيكم هذه الكلمة صحيحة كده ولا ولا خطئة ولو خطئة تعدل إزاي يقول قالوا وهو إشارة إلى يوم بدر اللي هو في قوله يومئذ يعلم يؤلم يومئذ وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعيف المجيبون أقل هذيون طيب هذه أكيد بآية الضعف يعني هذه آية الضعف هذه آية الضعيف أقصد آية الضعف أو الضعف أقصد آية الضعف الآن أخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفها الآن والضعف طبعا هو هي أية الضفف ولكن هو أقصد يعني الضفف على المعنى لكن هو المقصود أية الضفف يعني قالوا بقي الفرار من الزحف ليس كبيرة هذا القول الذي يذكره أن هذه خاصة بأهل بدر يقول بقي الفرار من الزحف ليس كبيرة وخفرا الناس يوم واحد فعافى الله عنهم وقال يوم حنينا ثم وليتهم مدبرين ولم يعنف على ذلك قال إله ذهب أبو حنيفة وقال اخرون حكم الآية باقٍ إلى يوم القيامة فلا يجوز الفرار إلا إذا زاد الكفر على ضعف المسلمين وليس في الآية نسخ. والدليل عليه أنها نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه وفيه من يوليهم يوم إذن يعني ففيه كأنه عن شيء مما سيقع بعد ذلك تحذير مما سيقع بعد ذلك. يقول وأما يوم أحد فإنما فر وأما يوم واحد فإنما فر الناس من, أك من أكثر من ضعفهم. ومع ذلك عنف وامنا يوم حنين فكذلك وإلى هذا ذهب مالك والشفعي وأحمد يقول ولما التقى الجمعان ببدر أخذ صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء الوادي معه تراب وألقاه في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فلم يبق منهم أحد إلا دخل عينيه ومن خريه منه شيء فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسرا فلما رجعوا قال بعضهم قتلت فعلت فنزل تاديبا فلم تقتلوهم بقوتكم لضعفكم عنهم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وما رميت يا محمد صلى الله عليه وسلم رميا توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه هنا في لام ولم تقدر عليه إذ رميت أتيت بصورة الرمي ولكن الله رمى أي بلغ أو أي بلغ التراب, أو بلغ, بلغ التراب أعينهم قوله إذ أتيت بصورة الرمي في تفسير الرمي لأن الرمي مثبت ومنفي في نفس الجملة وما رميت إذ رميت ففسر الرمي الأول هو واحد مثبت واحد منفي فكل واحد يحمل على شيء وما رميت رمياً توصل إلى عينهم إذ رميت إذ فعلت هذا الفعل وأتيت بصورة الرمي فالمثبت غير المنفي يقول إذ ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي أكفا من الحصى إلى وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ولكن في الحرفين خفيفة النون الله رفع والباقون ولكن مشددة النوني الله نصب ومعنى لكن نفي الخبر الماضي وإثباته المستقبل وقرأ ورش عن نافع وحمزة وركسائي عن عاصم وخلف رمى بالإيمالة وليبلي الله المؤمنين منه بلاء حسن أي لينعم عليهم نعمة حسن وهي الغنيمة في الدنيا والجنة في الأخرى والإبلاء هنا الإعطاء إن الله سميع لدعائكم عليم بنياتكم ذلكم أي القتل والإبلاء الحسن وأن الله موهن قال مضعف كيد الكافرين أي المقصود ابلاء المؤمنين لو في ذلكم وإبطال حيا للكافرين قرأ نافع أبو جعفر ابن كثير وابو عمر موهن بفتح الواو وتجديد الهاء وبالتنوين ونصب كيد وروى حفص عن عاصم بالتخفيف من غير تنوين وخفض كيد على الإضافة والباقون بالتخفيف والتنوين ونصب كيد موهن كيد إن تستفتحوا تستنصروا الخطاب للكفار على سبيل التهكي بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين فنزلت الآية فقد جاءكم الفتح النصر وإن تنتهوا عن الكفر وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم من ذلك فلم ينتهوا فقدل أبو جهل وغيره من المشركين وإن تعودوا لحربه نعد لنصره ولن تغني عنكم فئتكم جماعتكم شيئا من الإغناء ولو كثرت فئتكم وأن الله مع المؤمنين بالنصر والمعونة قرأ نافع أبو جعفر وابن عمر وحفص العاصم وأن الله بفتح الهمزة أي ولأن الله وقرأ الباقون بالكسر على الابتداء وإن الله يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عن الرسول قرأ البزيو عن ابن كثير ولا تولوا بالمد وتجديد التاء التشكيل هنا المكتوب غير صحيح وأنتم تسمعون مواعظ القرآن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون بقلوبهم لأنهم غير مصدقين نزلت في المنافقين ثم قبى حال المكذبين فقال إن شر الدواب عند الله أي جميع ما دب على الأرض الصم عن الحق البكم الذين لا يعقلون أمر الله سموا بالدواب لقلة انتفاعهم بعقولهم كما قال أولئك كالأنعم بل هم أضل قال ابن عباس هم نفر من بني عبد الدار ابن قصي كانوا يقولون نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب ابن عمير وسويبط ابن حرملة سويبط, قبل الباء. سويبط ابن حرملة ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم قال سماع التفهم والقبول ولو أسمعهم بعد أن علم ألا خير فيهم من تفعوا بذلك ولا تولوا وهم معرضون عن الإيمان عنادا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من العلم والدين كان صلى الله عليه وسلم دعا أبين وهو في صلاته فلم يجبه ثم أتاه فقال ما منعك أن تجيبني فقال كنت في الصلاة فقال ألم تسمع استجيبوا لله الآية فقال أبين لا جرم لا تدعوني إلا أجبتو قال وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دع إنسانا في الصلاة يجب عليه قطعها وإجابته وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه طبعا ورث هذا الحديث معنى الإجابة فيه مختلف فيه اختلاف عن معنى الإجابة معنى الإجابة اللي يذكر في تفسير الآية أو اللي هو اقتصر أقول يا الذين من استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم رسول ما يحيكم من العلم والدين يعني هنا ال ال الاستجابة التي فسر عليها وإن لم يذكر لفظ مقابل كلمة الاستجابة في الطاعة أن, أن يطيع وأن يمتثل والمعنى الوارد في الحديث يعني أخص أو يعني في اختلاف واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يقول أن يملك عليه قلبه والمساله مشهوره يعني عامه يعني هي المساله هنا مشهوره في الكلام على هذا الحديث وفي حديث البخاري هنا اشار الحديث الترمذي في قصه ابي يعني قد يحتاج الى مراجعه في الحديث المشهور هو حديث ايه ابي سعيد بن المعلى في البخاري قال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اي يملك عليه قلبه فيصرفه كيف شاء وانه اليه تحشرون فيجازيكم باعمالكم واتقوا فتنه عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني لا تختص الظالمين بل تعم قيل نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير والفتنة يوم والفتنة يوم الجمل هي نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير والفتنة يوم الجمل روي أن الزبير ابن العوام قال يوم الجمل ما علمت أن أردن بهذه الآية إلا اليوم وما كنت أظنها إلا في من خوطي بها ذلك الوقت قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب العامة بفعل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونهم فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة وعلموا أن الله شديد العقاب وعيد واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أرض مكة قبل الهجرة تخافون أن يتخطفكم الناس يستلبكم الناس بسرعة لأنهم كانوا جميعا عدوا لكم فأواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره إياكم بالأنصار وبملائكته يوم بدر ورزقكم من الطيبات الغلائم لأنها لم تحل لأحد قبلكم لعلكم تشكرون هذه النعم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول نزلت في أبي لبابة هارون ابن عبد المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بن قريظة خمسة وعشرين ليلة فسألوا الصلحة كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذيعات وأريحة من الشام فابى وقال لهم تنزلون على حكم فابوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوا به وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة فرضوا به وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحا لهم لأن عياله وماله كانت عندهم فبعثه إليهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حكم محمد فأشار أبو لبابة إلى حلقه أنه الذبح قال أبو لبابة فما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنزلت أي الآية. فشد نفسه على أسارية في المسجد وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قتب عليك فحل نفسك فقال والله لا أحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده فقال إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصدت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي فقال صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث أن تتصدق به وسيأتي ذكر القصة في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء التمام واستعماله في ضد الأمانة أي استعمال الخون في ضد الأمانة لتضمنه إياه لتضمنه للنقص وتخونوا أماناتكم أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وأنتم تعلمون قبح, الخي... قبح الخيانة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهم سابوا الوقوع في الإثم والعقاب قيل هذا في أبي لبابة أيضا لأن أمواله وأولاده كانوا في بني قريضة فقال ما قال خوفا عليهم وأن الله عنده أجر عظيم لمن آثر رضا الله عليهم يا أيها الذين أمنوا طعن هو إذا كانت الآية في أبي لوبابا كما يذكر فهي الآية متأخرة عن بدر لأن بني قريضة كانت في العام الخامس وعلى قول بعض العلم كانت في العام الرابع بدر في العام الثاني يا أيها الذين أمنوا أن تتقوا الله بطاعته يجعل لكم فرقانا فتحا ونصرا وتفرقا بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم يمحو ما سلف من ذنوبكم ويغفر لكم بالتجاوز والعفو عنكم والله ذو الفضل العظيم تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى تفضل منه والإحسان وأنه ليس مما يوجب تقويهم عليه السيد إذا وعد عبده إنعاما على عمل وإذ يمكر بك الذين كفروا قالت الكار لما مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم والمعنى واذكر إذ يمكرون بك وكان ذلك المكر أن اكابر قريش اجتمعوا في دار الندوة بمكة مشاورين في الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على إسلام الأنصار فأتعرضهم إبليس في سورة شيخ فلما رأوه قالوا من أنت قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر معكم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا فقال ادخل فدخل فقال أبو البختري أرى أن توثقوه وتحبسوه في بيت وتسد عليه غير قوة تكون منها طعامه وشرابه حتى يهلك فقال عدو الله إبليس بئس الرأي ذلكم يأتيكم من يخليه من أيديكم وقال هشاب بن عمرو من بني عمر بن رؤي أرى أن تخرجوه من بين أظهركم فقال عدو الله إبليس بئس الرأي ذلكم ينهب إلى قوم فيستميل قلوبهم ويسير بهم إليكم ويخرجكم من بلادكم وقال أبو جهل أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا فيعطى سيفا صارما فيضربه ضربة رجل واحد حتى يقتل فإذا تفرق دمه في القبائل لم يقبنوا هاشم على حربهم فيرضون بالعقل فقال عبد الله إبليس صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا القول ما قال لا أرى غيره فتفرقوا على رأي أبي جهل وأنهم يأتونه ليلا فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره ألا يبيت في مرجعه فأمر صلى الله عليه وسلم عليا أن يبيت مكانه وقال له تسبح ببردي فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكره وباتوا مترصبين في خروجه ثم خرج صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم ويقرأ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يصرون من سورة ياسفين ومضى إلى الغار من ثور وهو جبل بمكة هو أبو بكر قال وخلف علي, بمكة وخلف علي بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي قبلها وكانت توضى وعده لصدقه وأمانته فلما أصبح المشيكون لم يروه ورأوا علي في مكانه فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري فاقتفوا أثره فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسجة العنكبوت فقالوا لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك قال ليحبسوك في بيت أو يقتلوك بسيوفهم أو يخرجوك من مكة ويمكرون ويمكر الله قال يجازيهم جزاء مكرهم والله خير الماكرين لأن مكره حق وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا يعني النظر بن الحارث قد سمعنا لو نشاء لا قلنا مثل هذا لأنه كان يختلف تاجرا إلى الحيرة وفارس والروم ويسمع أخبار رستم وإسفنديار وأحاديث العجم ويتحدث بها ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون فجاء مكة فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن ويذكر في قراءته أخبار القرون الماضية فقال النظر قد سمعنا لو نشاء لا قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قال أخبار الأمم الماضية وما سطروا في كتبهم والأساطير جمع أسطورة وهي المكتوبة كل الآيات التي ورد فيها كلام على لسان الكفار أو على لسان بعضهم في وصف القرآن أنه من أساطير الأولين سنجد فيها خبرا في ذكر النظر بن الحال وإن اللهم إن كان هذا أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك <تصفيق> قال نزلت في النظر حين قال لو شئت لقلت مثل هذا إن هذا إلا ما سطر الأولون في كتبهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وَيْلَكَ إِنَّهُ كلام الله فقال استهزاءً اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا القلب موصول فأمطر علينا حجارة من السماء قال عقوبة على إنكاره يقال في العذاب أمطرت وللرحمة مطرت او ائتنا بعذاب أليم سواه فقتل يوم بدر صبرا أي النضر واختلاف القراء في الهمزتين من قوله من السماء أو ائتنا كاختلافهم, كاختلافهم فيها في قوله من خطبة النساء أو أكننتم في سورة البقرة وما كان الله ليعذبهم أي المشركين عذاب استئصال جواب سؤالهم نزول الحجارة أو العذاب الأليم العذاب منصوبة وأنت فيهم بأن العذاب إذا نزل عم ولهذا كان العذاب إذا نزل بقوم يؤمر نبيهم بالخروج بالمؤمنين منهم من بينهم واللام في ليعذبهم لتأكيد النفي لم جعود أي لولا لا كبين بين ظهرانيهم لعذبه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من سبق له من الله أنه يصير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مثل أبي سفيان وصفوان ابن أمية وعكرم ابن أبي جال وغيرهم وقيل غير ذلك, قيل غير ذلك من الأقوال فيه وهم استغفرون قال صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار ثم توعدهم بعذاب الدنيا فقال وما لهم ألا يعذبهم الله أي وكيف لا يعذبون وهم يصدون عن المسجد الحرام أي عن الطواف لأنهم كانوا يقولون نحن أولياء البيت فنصد من نشاء ونترك من نشاء فنزل وما كان أولياءه أي أولياء البيت إن أولياءه أي ليس أولياء البيت إلا المتقون الذين يتقون الشرك ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا ولاية لهم عليه وما كان صلاتهم عند البيت أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة إلا مكاء إلا صفيرا بالأفواه وهو أن يشبك الأصابع وينفخ فيها وتصدي تصفيقا بإحدى اليدين على الأخرى وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صفروا وصفقوا عن يمينه وشماله ليخلطوا عليه قراءته ويرون أنهم يصلون أيضا يعني هذان قولان هو يعني الكلام في جمعه للقولين مكان وتصديه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه في التشغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه أنه كانوا يفعلون هذا تقربا إلى الله كصلاة فذوق العذاب يعني القتل والأسر يوم بدر بما كنتم تكفرون اعتقادا وعملا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أي ليصرفوا عن دين الله نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا إثنى عشر رجلا من قريش وهم أبو جهل بن هشام والمطعمون يوم بدر هذا مشهور في السير المطعمون الذين كانوا يطعمون الجيش في بدر يقول وكانوا إثنا عشر رجلا من قريش، وهم أبو جهر بن هشام وعثبة وشيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ونبيه ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري ابن هشام والنضر بن الحارث وحكي بن حزام أباي بن خلف وزنعة بن الأسود والحارث بن عمرو بن نوفل والعباس بن عبد المطلب وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر، فسينفقونها ثم تكون. قال عاقبة النفقه على حرب الرسو... على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر يوم القيامة عليهم حسرة. <صفح> يفسلون ثم تكون ضيرة ثم تكون أموالهم عليهم حسره ثم تكون أموالهم اللي هي الضمير تكون العائد على الضمير السابق ثم تكون أموالهم عليهم حسرة. ونفل في المعنى بيقدر المضاف ثم تكون عاقبة أموالهم عليهم حسرة. عاقبة نفقة هذه الأموال. أن يتحسرون على ذلك ثم يغلبون ولا يظفرون والذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون لأن منهم من أسلم إن <تصفيق> يقصد هنا هو والذين كفروا هذا أخص من إيه؟ أخص ممن أنفق يقول لأن منهم من أسلم ليه نيزة قال ليبينا أو ليبينا الله الخبيثة الكافر من الطيب المؤمن قرأ يعقوب حمزة والكسائي وخلف ليميز بضم الياء الأولى وفتح الميم وتشجيل الياء الثانية والباقون بفتح الأولى وكسر الميم وإسكان الثانية ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض فيركمه جميعا فيجمعه متراكبا ومنه السحاب المركوم وهو المجتمع الكثيف فاجعلوا في جهنم كله أولئك الذين أنفقوا أموالهم هم الخاسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم قل الذين كفروا إياً عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم قبل الإسلام وإن يعودوا إليه فقد مضت سنة الأولين بأن يهلكوا إذا لم يؤمنوا وسنة رسمت بالتاء في خمسة مواضع وقف عليها بالهاء ابن كثير أبو عمرو يعقوب والكسائي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة <تصفيق> يقول وقتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله أي جميع الأديان لله خالصا لا شريك له فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازي كلا بعمله قرار ويس عن يعقوب تعملون بالخطاب والبقون بالغيب وإن تولوا عن الإيمان وعادوا إلى ختال أهله فعلموا أن الله مولاكم حافظكم وناصركم عليهم نعم المولى لا يضيع من تولاه ونعم النصير ولا يغلب من ينصره واعلموا أنما ما غنمتم قال أخذتم من مالي حربي قهرا بقتال إنه يعرف الغنيمة في الفقه أخذتم من مالي حربي قهرا بقتال من شيء مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط طبعا هو قيد حربي لو سقط بقت حاجة تانية وكذلك القهر وكذلك القتال من شيء يقول مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخير فأن قال فتحا خبر مفتد. أي فالحكم أن لله خمسه وللرسول قال وضيف المال إلى اسم الله تشريفا ليس المراد منه أن سهما من الغنيمة لله مفردا فإن الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل ذلك يقولون فيها استفتاح مثلا أو تشريف ولذي القرب وللرسول ولذ القرب قال ولذ القرب قسم والمراد أقاربه صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل قال صلى الله عليه وسلم أما بني هاشم وبني المطلب فشيء واحد وشبك بين أصابعه ما فارقون في جهلية ولا إسلام وليتام جمع يتيم هو صغير فقير مسلم لا أبى له والمساكين هم أهل الفاقة من المسلمين وابن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله فكأنه قال فإن لله خمسه يصرف إلى هؤلاء الأخصين به إن كنتم أمنتم بالله قال متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا أي إن كنتم أمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموا إليهم وقنعوا بالأخماس الاربعه الباقيه فإن العلم العملية إذا أمر به فالمراد به العمل وليس المراد منه العلم المجرد كل الكلام ده في لبيان ال إن كنتم آمنتم بالله ما تقدير الجواب يعني فاعلموا إن كنتم آمنتم إذا إن كنتم آمنتم فاعلموا أي لو قلنا إنه الجواب المحذوف من الكلمين قبل وأنه فاعلموا لفظة فاعلموا هو يقول إن المقصود هنا من العلم أن يتبع بعمل المراد به العمل إذا إن كنتم آمنتم بالله فاقسموا هذا القسم إن كنتم آمنتم بالله فعملوا بما علمتم من هذه الآية إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يقول أيها بما أنزلنا معطوف على لفظ الجلاله على عبدين محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر يوم الفرقان يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون والكفار والله على كل شيء قدير من نصر القليل على الكثير واتفق الأئمة على أن الغريمة تقسم خمسة أخماس أربعة أخماس منها لمن قاتل عليها على ما يأتي بيانه واختلفوا في الخمس الباقي في من يقسم فقال أبو حنيفة اللي هو المذكورين في فأن لله خمصه للرسول إلى آخره فقال أبو حنيفة يقسم على ثلاثة أسهم أي الخمص يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يدخل فقراء ذوي القرب فيهم دون أغنيائهم فأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو خمس الله ورسوله وقد سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما سقط الصفي المختص به هذا على مذهبه في سقوط الصفي أيضا وهو ما كان يختار قبل القسم هذا تعريف الصفي قال لك جارية وعبد وثوب وسيف ونحوه وسهم ذوي القرب كانوا يستحقونه في زمنه عليه السلام بالنصرة وبعده فلا سهم لهم وإنما يستحقونه بالفقر خاصة ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وقال مالك هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه للإمام يصرف فيما يرى وعلى من يرى من المسلمين ويعطي القرابة من الخمس ومن الفي والخراج والجزية بالاجتهاد فقال الشافعي وأحمد يقسم الخمس على خمسة أسهن سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه باقٍ فيصرف بعده لمصالح المسلمين كالثغور وأرزاق القضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم والثاني لبني هاشم والمضطرب يشترك فيه الغني والفقير ويفضل الذكر على الأنثة كالإرث والثالث اليتام والرابع للمساكين والخامس لأبناء السبيل ويقسم أربعة أخماس الغريمة لون بين الغريمين الذين شهدوا الواقعة بنية القتال واختلفوا في قسمه أي في اختلفوا في قسم الأربعة أخماس وهذا الذي أحل علم ذو قليل فقال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحد وقال أحمد وأبو يوسف يسهم لفرسين ولا يسهم لغير الخيل بالاتفاق واختار الخرقي من أصحاب أحمد أن من غز على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان واختلفوا في السلب فقال أبو حنيفة هو غنيمة للكل إلا أن يجعله الإمام للقاتل فينقطع حق الباقين عنه بالتنفيذ يعتبر أنه نسله من قتل كما في الحديث من قتل قديلا فلو سلمه وقال مالك إذا نفله ذلك الإمام بضرب من الاجتهاد فيكون له من الخموس دون جملة الغنيمة وقال الشفعي وأحمد السلب حق القاتل يستحقه من رأس الغنيمة سواء قاله الإمام أو لم يقوله فتخرج الأسلام من الغنيمة ومنها الدابة وآلتها وقال الشفعي والنفق خلاف لأحمد ويعطى السلب للقاتل إذا قتله حالة الحرب منهمكا عليه ثم يخمس بعد ذلك واختلفوا في النفل صارت تخرج من رأس الغنيمة هنا قالوا اختلفوا في النفل وهو الزيادة على السهم المصلحة من أين يعطى فقال أبو حنيفة ومالك النفل مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد وليس في الأربعة أخماس نفل وقال الشفاعي النفل من خمس الخمس الموصد للمصالح وقال أحمد يخرج الخمس ثم ينفل الإمام من الأربعة أخماس ثم يقسم الباقي بين الناس واختلفوا في حكم الأراضيين المغنومة فقال أبو حنيفة الإمام بالخياري إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء قر أهلها عليها ووضع عليهم وعلى أراضيهم الخراج وإن شاء صرف أهلها عنها وأقر غيرهم فيها وضرب عليه الخراج وقال مالك حكمها في تصير وقفا لمصالح المسلمين بنفس الظهور عليها وقال شفهي حكمها حكم المنقولي على ما تقدى من التخميس والقسمة بين الغارمين وقال أحمد يخير الإمام بين قسمها كالمنقول وبين أقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم وذمي ويلزمه فعل الأصلح واختلفوا في مصرف الفيء، وهو ما أخذ من مال كافر بحق بلا قتال كالجزية والخراج وما تركوه فزعا ومال من مات منهم ولا وارث له ولو مرتدا فقال الشفيعي يخمسك الغنية والأربعة أخماس للمقاتل الذين أثبتت أسمائهم في ديوان الجهاد ويصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح وقال الثلاثة لا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين هذه المسألة سعد بذكرها في تفسير آية أخرى اللي هي الكلام بقى على مصر في الفيء تذكر في سورة إيه في الحش نعم قوله تعالى إذ أنتم يقول بدل من يوم الفرقان أي إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين بالعدوة الدنيا أي بشاطئ الوادي الأدنى أي الأقرب إلى جهة المدينة والدنيا تأنيث الأدنى وهم يعني المشركين بالعدوة القصوى قال البعد عن المدينة مما يلي مكة تأنيث الأقصى قال ابن كثير وابو عمر ويعقوب بالمد في الحرفين بكسر العين والبقونا بضمها أنا مش عارف المد كلمة بالمد هذه ما محلها هما قرأوا في الحرفين بكسر العين والبقونا بضمها يعني ما فيش مده وهما لغتان كالكسوة والكسوة والراكب قال هم الذين كانوا مع العير أبو سفيان وأصحابه أسفل منكم بالساحل على ثلاثة أميال من بدر ولو تواعدتم أنتم واهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال لاختلفتم في الميعاد لأنهم خرجوا في طلب العير فصادفوا النفير من غير ميعاد لأن الكفار خرجوا ليذبوا عنها ولكن جمعكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وقهر أعدائه ليهلك من هلك أي ليموت من مات عن بينه عن حجة قامت عليه ويحيا من حي ويعيش من عاش عن بينه. عن حجة واضحة شاهدها فإن وقعت بدر من الآيات الواضحة وقيل المراد بالهلاك والحياة الكفر والإيمان قرأ نافع أبو جعفر وعقوب وخلف والبزيع بن كثير وأبو بكر العاصم من حيا بيأيني الأولى مكسورة والثانية مفتوحة واختلف عن قنب الروي بن كثير والباقون بواحدة مفتوحة مشددة حيا وإن الله لسميع لدعائكم عليم بنياتكم اذ اي واذكر اذ يريكهم الله في منامك في نومك لانه صلى الله عليه وسلم راهم في نومه قليلا ليقدم ليقدموا عليهم ولو اراكهم كثيرا قرب عمرو حمزه الكسائي وخلف أراكهم بالإمالة واختلف عن ورش لفشلتم جبنتم ولا تنازعتم في الامر أي اختلفتم في أمر حربهم ولكن الله سلم من الفشل والتنازع إنه عليم بذات الصدور يعلو ما سيكون فيها وما تغير من أحوالها وإذ يريكمهم أي يبصركم إياهم إذ التقيتم أي وقت اللقاء في أعينكم قليلا حالا يقول في أعينكم قليلا حال كلمة قليلا لتقدموا عليهم ويقللكم في أعينهم ليقدموا عليكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا كائنا من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه وإلى الله ترجع الأمور قرى ابن عامر حمزة والكسئي وخلف ويعقوب ترجع بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة محاربين قرى أبو جعفر فئة بفتح الياء من غير همز فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا قال ودعوه بالنصر لعلكم تفلحون لكي تضطروا بمرادكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا باختلاف الآراء قرأ البزيع عن ابن كثير ولا تنازعوا بالمد التاء فتفشلوا تجبنوا وتضعفوا وتذهب ريحكم دولتكم والريح هنا كناية عن نفاذ الأمر تقول العرب هبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد واصبروا إن الله مع الصابرين قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية وإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم هم النفير هو كفر قريش على رصم أبو جهل خرجوا لنصر العير وكانت قد نجت مع أبي سفيان عن طريق الساحل فلم يرجعوا بطرا ورئاء الناس ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة لأنهم قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القينات وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا فوافقوا بدرا فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القينات فنهى الله سبحانه عن التشبه بهم في الخيلاء وأمر بإخلاص النية قرأ أبو جعفر ورياء الناس بفتح الياء بغير همز ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط قال وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار ونفود القدر في من مضى بالقتل وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم يقول وإذ أي وذكر إذ زين لهم الشيطان وأعمالهم بأن شجعهم على لقاء المسلمين لأن إبليس جاءهم في صورة سراقة ابن مالك الكناني وهو سيد من ساداتهم قرب ابو عمرو هشام والكسائي وخلاد وإززيا وإز وشبهه بإضغام الذال في الزي والباقون بالإفراد وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي مجير رأى التاني التقى الجمعان ورأى الملائكة ناكسا رجع القهقار على عقبيه على قفاه هاربا فلزمه الحارث ابن هشام وقال اتخذرنا فضرب صدره وانهزم وقال اني بريء منكم اي من جواركم اني ارى ما لا ترون رأى الملائكة وجبريل يقول فرس النبي صلى الله عليه وسلم به اني اخاف الله ان يهلكني والله شديد العقاب قيل انقطع الكلام عند قوله اني عند قوله اخاف الله ثم يقول الله والله شديد العقاب قرى الكفيون وابن عامر يعني أنه من كلام الله قال الكفيون وابن عامر ويعقوب إني أرى إني أخف بإسكاني ألياء فيهما وألباقون بفتحها نتوقف هنا إن شاء الله قراءة تفسير سورة الأنفال يوم الثلاثاء القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لي